لانهن ل ق ر آ أعوذ ب ا ل ل م ا ل ش ي مسنون ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال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 قال لم أ ك ن ل أ س ج د لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون قال فاخرج منها قال فاخرج منها فانك رجيم و إ ن عليك ا ل ل ع ن ة إ ل ى يوم الدين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 إلا المخلصين عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم قال هذا صراط علي مستقيم إن إن سلطان عبادي عليهم عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ل ي س لك ع ل ي ه م س ل ط ا ن إن ع ب ا د ي ل ي س ل ك ع ل ي ه م س ل ط ا ن إ ل ا من من اتبعك ا ل غ ا و ي ن وإن ج ه ن وإن جهنم م لموعدهم وإن جهنم موسوعه النابلسي ل ل ع ب و م الاسلاميه ا たちは今日の夜を楽 ن むことに夢をか ادخلوها بسلام, ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين لا يمسهم, فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ねっぺん عبادي اني انا الغفور أن الغ الرحيم وان عذابي هو العذاب ا ل أ ل です。